قالت حبيبة، ولكن كل شيء في قرية الدحنون طبيعي، وكأنهم لم يتأثروا بما رواه الأمير كيرشاب عن ساحرات أوبالس والدمار الذي لحق ببعض الأماكن، ضيق بركات عينيه وقال بحزم شديد يبدو أنك خدعت بالمظاهر يا ابنتي، سأذهب وحدي أولاً لأتفقد القرية والسوق وأتيكم بالأخبار، وبعدها لك أن تذهب إن شئتي وفي أي وقت قال موراي بحماس شديد سأذهب معك يا سيد بركات لابد أنهم يخططون لسرقة المزيد من الصغار لا يا ولدي ابقى أنت هنا أنت تعلم أن بعض من بالقرية يتربصون لك وينتظرون فرصة للإيقاع بك أنسيت؟ هز موراي رأسه وقال لم أنس هذا أبداً قال يوسف وهو يحدق في الأرض أمامه سأذهب معك يا سيد بركات طالعته حبيبة بنظرات حائرة كيف سيذهب معه وحده وكان يحذرها منه اليوم قالت بعصبية لم تنجح في إخفائها قالما أنك ستذهب مع السيد بركات سأذهب أنا أيضا معكما قال يوسف بهدوء صدقيني بقاءك هنا هو الأصوب ثقي بي التفت بركات تجاهه وابتسم كما لم يبتسم من قبل قال وقد بدى للجميع استحسانه للأمر سنذهب غدا في أول النهار إن شاء الله خيم الصمت مرة أخرى على الجميع رغم توقف المطر كانت الرياح شديدة جدا وكان التقص باردا للغاية خرج الحزاورة خلف ميسكا التي عادت لكوخها لتعد الطعام لهم أما الأمير كيرشاب فقد قرر العودة إلى المكان الامن الذي لجأ إليه بعد أن تم حبس كل من بقصره بأمر من ساحرة أوبالس لاحقته جولنار وزوجها آسر ودار بينهم حوار طويل على أطراف البستان قرر بعده أنهما سيخرجان معه إلى المكان الذي يعيش فيه بدأت جلنار وزوجها في جمع أغراضهما كان عبيدة في تلك اللحظة يتحدث مع البرق كان يتعجب من رغبته في البقاء مع كرشاب طوال الوقت يؤثره عليه وكأنه هو من رباه واعتنى به وليس عبيدة اقترب منه وردد اسمه بحنان وهو يمسد قصبة أنفه برفق قال البرق غاضباً ماذا تريد؟ اشتقت لصوتك المميز كيف أنت يا صديقي؟ أخبرني عما حدث لك لابد أن نعود معاً ونعثر على البقية فأنتم من خير خيول العرب لسنا من العرب بل أنتم منهم أنتم خيول الكحيلان لماذا تتنصل من عروبتك؟ لم أتنصل فقط أحاول اختيار مستقبلي بنفسي والمستقبل لأوبالز وما هو الأوبالز؟ ستعرف حتما، ستعرف قريبا تراجع عبيدة خطوة للخلف كان في غاية الضيق وهو يسأله هو هويته دعك من الهوية لا تتحدث عنها الآن أيها الفارس أشعر أنك تتهكم هلست فارسا؟ نعم، انا فارس عربي وأنتم خيولي لم نعد خيولك نحن نختار الآن فرساننا بأنفسنا لقد فررت من لقاء عدوه فأطأ عبيدة رأسه قائلا لأنني كنت وحدي كنت وحيدا والكثرة تغلب الشجاعة لا تستهن بما رأيته أبي وأمي وأشقائي كلهم ذبحوا فقدتهم في لحظات ثم أردف بحماس هو يوما ما سأعود سأعود إن شاء الله لوالبرق عنقه وقال ابحث لك عن فرس آخر لن أسمح لك بامتطائي مرة أخرى سأختار فارسا يليق به وأليق به لقد تغيرت يا برق لقد ضيعت باقي الخيول لن نضيع نحن نعرف أنفسنا ونعرف بعضنا البعض صاح عبيدة لماذا تتحدث بلغة الجمع؟ لأنني أمثلهم جميعا لم يخترك أي منهم للزعامة غدا سيعرفون كل شيء سيعرفون أنفسهم بحق وكيف ستعرفون أنفسكم؟ أليست الهوية هي إحساس الشخص بأنه يعرف من هو هو وإلى أين يتجه؟ نحن نعرف أنفسنا بالفعل ومن أنتم؟ نحن خيول أبالس زفر عبيدة وقال بحنق من قال لك هذا؟ اسأل حيزوم صديقك المفضل بالمناسبة لم يعد زعيمنا أنا القائد والمسؤول الآن أعجبني اللقب وأرى أننا في حاجة لهوية جديدة كما أن تلك الكلمات كانت تتردد في النداء الذي سمعناه عندما فتحت الدروب شعرت أننا أصحابها ننتمي إليها هل تعرف معناها؟ لا كيف تختار اسما لا تعرف معناه؟ لأنه مميز وأعجبني وعلى العموم ليس له علاقة بالهوية أليست الهوية؟ هي مجمل السمات التي تميز شخصا عن غيره أو مجموعة عن غيرها؟ بلا ونحن متميزون بالفعل يا عبيدة، تتميزون بعروبتكم كنا نتميز بعروبتنا، أما الآن فنحن تغيرنا كثيراً لن تتغير يا برق، أنتم تحملون هويتكم الأصلية رغم أنوفكم صفاتكم الوراثية التي تظهر على أشكالكم لغتكم صفاتكم وطباعكم الأجداد والآباء وماضيكم وتاريخكم وأين هذا التاريخ الآن؟ لم ننسه التاريخ عالق بنا هي يعيش فينا ينعكس علينا نفخر به هو ما فائدة الفخر بالماضي؟ الماضي دليل يلقي الضوء لنا على درب نسير فيه نتخذ عبرة نتعلم من السابقين نسير على خطاهم التي صلحوا فيها ونجحوا وأنجزوا وتقدموا ونعتبر إن أخطأوا ونفرح بمن سبق منهم الماضي هو الأصل والأساس تلك الأمجاد التي حفظها التاريخ فخر لنا كانت الأمجاد لأجدادنا وليست لنا لكنها ستبقى جزءا منا الهوية شيء حي نابض متحرك الهوية لا تموت قد يبرز أثر التاريخ الموروث في مرحلة معينة مستقبلاً وبعضه في مرحلة أخرى لا تخبرني بهذا الآن انظر لنفسك أنت تخليت عني يا عبيدة مر شبح الحزن على وجه عبيدة وقال لم أترككم باختياري كنت تائهاً وأنا داعدت إليكم أنتم خيولي وأنا فارسكم لماذا لابد أن يكون البشر هو سيدنا؟ لماذا لا نكون نحن أسيادكم؟ نحن البشر خلقنا من طين أرضي ومن نفخة سماوية بنا إلى السماء خلقنا لعبادة الله هنا في الأرض صهل البرق ثم قال ونحن نعبد الله مثلكم كل هذا الكون بما فيه يعبد الله ويخضع له ويسبح بحمده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 والإنسان مستخلف في الأرض، سخره الله لحمل الأمانة وتبليغ الرسالة، وهو وحده من بين المخلوقات الذي قبلها وحملها، وقد رفضها الجميع ولم يطيق حملها، وقد سخرت له الكائنات وكل ما في الأرض ليؤدي مهمته، ألم تسمع قوله تعالى؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حمحم البرق بضيق وقال أنتم يا معشر البشر لكم طباع دنيئة تتصرفون أحيانا بحقارة ثم تصفون هذا بسلوك الحيوانات تلسقون بنا التهم نحن نختلف عنكم لكل منا خصائصه وطباعه وطبيعته التي تفرض عليه طريقة حياته مال البرق بعنقه وقال بنفور أنتم تنتهكون الحرمات وتزعمون أنكم فضلتم علينا بالعقل وأنتم لا تستخدمونه ذلك عندما تغلبنا الشهوات فتحجب عقولنا أما المؤمنون الصادقون فعقولهم لا تحجب وإن حجبت فالباب مفتوح أي باب؟ باب التوبة قال البرق بتهكم وأين هؤلاء من هذا العالم؟ يجاهدون أنفسهم ويستخدمون عقولهم التي تسخر منها فيتوبون ويرجعون لخالقهم فيقبلهم برحمته ويحول سيئاتهم إلى حسنات أنتم لا تستحقون حمل الأمانة كفاك تطاولا يا برق أنت تائه في دهاليزة مظلمة في تلك اللحظة نادى كيرشاب على البرق فهرول نحوه وهو يصهل بينما وقف عبيدة يراقبه بحزن شديد أقبل حيزوم والذي كان يتابع حوارهما في صمت وقال ألم أخبرك؟ لقد تغير وكأنه ليس هو لا تحزن يا سيدي تنهد عبيدة وقال بأسى وهو يشيع البرق بنظراته وهو يبتعد حاملاً الكرشاب خارج البستان لا بأس من آن لآخر ببعض التذكرة لعلنا نعود لأصولنا ونسترد أنفسنا فنتشبث بهويتنا ونعود للطريق خرج يوسف من بيت السيد بركات وسار نحو كوخ موراي الذي كان يبيت معه هو وعبيدة الليلة الماضية كان موراي يحاول تكثيف جريد النخل فوق سقفه وقبل أن يصل إليه كانت حبيبة خلفه مباشرة استوقفته سائلة له ألم تحذرني من بركات؟ كيف ستذهب معه إلى قرية الدحنون وحدك؟ لا تقلقي، لن أذهب معه فما زلت أشك في أمره ربما سأذهب قبله ولكن أولا سأخلع القلادة وإن لم ينقلني المجاهيم إلى قلعة الديجور سأذهب بنفسي أريد أن أساوي مغلاديولاس كما أخبرتك فهي تبحث عن أختها وأنا أعلم أنها تريدها لتعذبها وتقتلها أما كرشاب فيبحث عنها لأنه يحبها وإن عاونني المجاهيم بأمر منها على أن نسلمهم كتاباً آخر يشبه كتاب آي جيدور، سنكون قد حررنا الأميرة. وحكام مملكة البلاغ المأسورين وجنودهم من المغاتير وحراس المكتبة من أسر ساحرات أوبالز قبل أن تكتشف هي أنه كتاب مزيف. ولماذا لم تخبر كرشاب وجولنار وآسر؟ الثلاثة قريبون من غلاديولاس ويهمهم أمر هيدرانجيا هم لا يهتمون لأمرك ولا لأمري يودون فقط الوصول للأميرة من السهل عليهم التضحية بك وتسليمك لغلاديولاس فهي تبحث عنك وعن الكتاب كما أنهم لا يتخيلون أن غلاديولاس ستقدم على قتل شقيقتها غيرة منها ثم غرس عينيه في عينيها وقال بقلق انتبهي لنفسك وابقي هنا بالبستان مع موراي وعبيدة ومسكة وإياك أن تخرج منه حتى أعود أنهى يوصف كلماته وخلع القلادة وأعطاها لها مر دقائق وكلاهما يترقب ما سيحدث لم يتلاشى ويتبخر في الهواء كما حدث من قبل فتح ذرعيه ووقف مستسلما هز كتفيه وابتسم قائلا يبدو أن المجاهيم توقف عن ملاحقتي كادت حبيبة تجيبه لولا أنه اختفى من أمامها في غمضة عين في تلك اللحظة كانت حبيبة تشعر بوخزة في صدرها بعد أن تركها يوسف وحيدة بالبستان هناك رابط عميق بدأ ينشأ بينهما مدت يدها في حقيبتها وأخرجت المرآة التي أعطتها لها زم الرد طالعت وجهها فيها وجدتها مرآة عادية، لم يظهر وجه زمورد كما حدث في مدينة ديرينكويو، بدأت تمسحها بكم قميصها، قلبتها بين يديها، لم يتغير شيء، عادت حملق في وجهها فيها، قالت بصوت هامس، كيف يعمل هذا الشيء؟ هل هي مسحة من زمورد؟ أم هو شيء خاص بساحرات اوبالز. فوراً نطقت بكلمة أوبالس تغير وجه المرآة صار لامعاً وبراقاً وظهر وجه زمرد كانت تبتسم وهي تطالع وجه حبيبة قالت لها بتلهف وأخيراً يا صديقتي ظننتك لن تناديني لا أدري حتى كيف ناديتك نسيت أن أخبرك عندما ترددين أوبالس وأنت تطالعين وجهك في المرآة سأظهر لك في الحال حسنا يا صديقة العزيزة أتدرين لا أشعر أنك ساحرة وأظنك في المكان غير المناسب يا زوم الرد وجه زوم الرد عليها الحزن كانت تطالعها بعينين حائرتين سألتها حبيبة كيف أنت الآن؟ تركتك حزينة وما زلت فقط تشاجرت مع شقيقاتي بسببي؟ نعم بسببك أما زلت لا تقدرين على مغادرة المدينة؟ نعم فهناك من سيتعرض للخطر إن خرجت أخبرني يا حبيبة أين أنت الآن ومع من تسكنين؟ ببستان واسع قرب قرية الدحنون حرك المرآة ودعيني أرى البستان ومن فيه رفعت حبيبة يدها وحركت المرآة كان البستان ساكناً وهادئاً الجميع هرب من البرد إلى بيت بركات مراي فقط يبدو هناك بجوار الكوخ رأته زمرد وهو يعمل على إصلاح سقفه ورأت خيول الكحيلان سألتها بعد أن توقفت عن تحريك المرآة من هذا الشاب؟ مراي شاب طيب ويعمل عند السيد بركات ومن هو السيد بركات؟ صاحب البستان اسمعي سنؤجل الكلام عن رفاقك الآن وددت أن أحذرك من ماذا؟ من أختي ياقود فهي تبحث عنك فقد وصلتها اخبار أن كتاب أيجيدور الذي كان معك هو آخر كتاب استدعى محاربة ويستطيع هذا الكتاب أن وهنا ارتجفت صورة زمرد الظاهرة على المرآة وتذبذبت ثم أظلمت المرآة وسودت وكأنها شاشة وقد أطفئت لسبب ما ظلت حبيبة تردد أوبالس، أوبالس، لكن زوم لم تظهر مرة أخرى أصابها اليأس في النهاية فأعادت المرآة لحقيبتها شعرت بقشعريرة، فالبرد الشديد قررت أن تعود لبيت السيد بركات لتجلس مع رفيف بجوار المدفأة وربما ستستعير كتاباً من كتبها التي رأتها بغرفتها الليلة الماضية لابد أن تشغل عقلها حتى يعود يوسف وإلا سيصيبها الجنون يوسف في غابة كثيفة الأشجار حيث الصمت يغلف كل شيء حولي والسماء ما زالت مكفهرة وممتلئة بالغيوم وصوت الرياح حولي يشبه نواحة أنثى حزينة وجدت نفسي وحيدا والمكان موحش للغاية لفح البرد القارس وجهي فاقشعر بدني سمعت صوتا غريبا فأجفلت قررت أن أركض لأخرج من تلك الغابة الموحشة قبل أن يهبط الظلام بدأت أركض وكانت الأرض تنطوي تحت قدمي كالبساط ثم بدأت تدور وتتكور تحت ساقي ثم انشقت فجأة وابتلعتني ووجدت نفسي أمام أحد المجاهين أحسست بالرجفة تسري في ظهري انتابتني للحظات تلك النوبة من الذعر التي تشل الفكر والبدن عند الصدمة ذكرت الله فاستعدت توازني ووقفت قبالته وهو يقول وأخيرا تم الأمر سألته وما زالت الرهبة تسكنني أي أمر؟ كانت مهمة إحضارك أصعب منذ قبل قلت متلاهفا للخروج من هذا الجحر العجيب ما أرغب في لقاء الأميرة غلاديولاس انقلني الآن لقلعة الديجور هناك أمر هام ماذا تريد منها؟ أود لقاءها من أجل كتاب أيجدور سار نحوي فشعرت بانقباض في صدري واختنقت سألني بصوته الأجش وأين الكتاب؟ أجبت بصعوبة وكنت أشعر أن هناك ملزمة تضغط على صدري مع المحاربة وسأحضره على شرط قال باستنكار الآن تشترط أما تدري أننا نستطيع أن نسحقك كذبابة؟ في تلك اللحظة ظهر عدد أكبر من المجاهين وكأنهم يستدعون بعضهم البعض إن لزم الأمر وقد بدأت أستنتج أنهم يهتمون بكتاب أجدور تماما كما تهتم الأميرة غلاديولاس قلت مظهرا رباطة جأشي تستطيعون قتل الآن وعندها ستخسرون الكتاب للأبد سألني في الحال ما شرطك؟ جلت بعيني بينهم قل صوات تحيط بقطع من الظلام الأسود لا ملامح لهم لأعرف ما أثروا كلماتي عليهم قلت وقلبي يتواثب فعالاً ساعدوني في دخول مدينة ديرينكويو أصدر المجاهيم أصوات غريبة وازداد عددهم في المكان فقدم أحدهم وسألني لماذا تريد دخول مدينة الجن؟ لأحرر هيدرانجيا فهي أسيرة لديهم المسكينة في خطر وهي على وشك الولادة وزوجها يبحث عنها ساحرات أوبالس قمنا بأسرها ولا شك أن الأميرة غلاديولاس تريد معرفة مكان أختها سأدخل وأحررها وأساعدها على شرط أن تعيد اولا المحاربة إلى عالمها فأنتم تستطيعون هذا لا ريب وسأحضر لكم الكتاب فبعد هلاك مملكة البلاغة هي في خطر وخاصة بعد قتل الصقور وحرق أجنحة من تبقى منهم وانهيار المكتبة العظمى قال أحدهم ولكن غلاديولاس تعرف بالفعل أن شقيقتها مأسورة لدى ساحرات أوبالس في مدينة ديرينكويو معقول حمحم المجاهيم وتحدثوا بلغة لا أعرفها شعرت بارتباك غلاديولاس تعرف وتخفي الأمر عن كيرشاب بد أنها تنوي قتلها هناك شيء ما لا أفهمه سألتهم بينما يتحاورون أه، أه، لماذا هي حريصة على الحصول على كتاب أيجي دور؟ أجابني أحدهم غلاديولاس تريد الكتاب والمحاربة معا فلا قيمة للكتاب بدون المحاربة لتستطيع مساومة ساحرات أوبالز تساومهن على ماذا؟ الساحرات يسيطرن على كل شيء لكنهن لا يعلمن أن كتاب أيجي وهو آخر كتاب قام باستدعاء محاربته يستطيع قلب كل شيء ورده لأصله نعم أظن هذا فلقد دخلت المحاربة مدينة ديرينكويو بكتاب أيجدور وكان بين يدي ساحرة من ساحرات أوبالس ولم تلتفت إليه ولكن لماذا يحتجزون الأميرة هيدرانجيا؟ لماذا لم يخطفن أي شخص آخر أو يقتلنها مثلا؟ لماذا هي بالذات؟ هناك جزء من الاتفاق بين الأميرة غلاديولاس وساحرات أوبالس تم في مدينة ديرينكويو يخص شقيقتها ونحن لا ندخلها لأنها مسكونة بعشائر أخرى من الجن ماذا؟ غلاديولاس ذهبت إلى ديرينكويو؟ نعم، استعانت بنا أولاً وذهبنا معها في موكب عظيم من الإنس والجن كانت تمططي جوادا أسود كالليل البهيم مجدول الشعر متين البنية يتحدث بلغة البشر أعرفه اسمه أجدل وهو من خيول الكحيلان كنت حائرا الأفكار تتناطح في رأسي ما الذي تخفيه غلاديولاس؟ وماذا سيفعل كيرشاب إن علم بأنها تعرف أن شقيقتها آسيرة لدى ساحرات أوبالس او أنها أيضا تواصلت معهن سألت المجاهيم والآن ماذا ستفعلون بي؟ هل ستنقلونني إلى قلعة الديجور؟ ران عليهم صمت للحظات مرت ثقيلة على نفسي وكنت قد بدأت أشعر باختناق شديد والظلمة تحيط بنا من كل صوب لا يضيئها إلا بصيص من الضوء في ركن بعيد لا أعرف مصدره عادوا لحوارهم المبهم ولغتهم التي تشبه الطلاسم ثم ازداد عددهم حولي ورأيت أطيافهم تتضاعف أمامي تلاشى شعوري بالخوف تدريجيا اعتدت على الظلم وألفت أصوات أنفاسهم وهسهساتهم التي كانت تلفني وأنا أقف بينهم وحيدا لا أعرف مصير هذا اللقاء من بين صفوفهم وفي غمضة عين برز كبيرهم وزعيمهم أعرفت هذا عندما انحنوا جميعا وتركوه يتقدمهم كان على رأسه شيء يشبه التاج المزدوج وكأنهما قرنان والتحما معا موشا بحجر غريب اللون عليه نقوش تشبه تماما هذا الرمز الذي رأيته على القلادة التي ألبستني إياها حبيبة دنى زعيمهم مني ثم قال بنبرة يشوبها الاستنكار كاتب ويسلك طريق المحاربين وما هو طريق المحاربين مواجهة الصعاب والبحث عن الحقيقة والصراع مع النفس والآخرين من أجل القيم والمبادئ التي يؤمن بها حتى تسترد الحكم التي دونت بين دفتي كتاب هذا ما عاهدناه عليهم وهذا ما يفعلونه وهأنت تحاول الإصلاح ما استطعت ولأنك لم تتم الأمر على الورق عندما كنت تكتبه هناك في ديارك تود أن تتمه هنا يبدو أنك تعرف عني الكثير وأعرف عن سقوط مملكة البلاغة أنتم تتجسسون علينا بالبستان أليس كذلك؟ استدار وسار خطوتين مبتعدا عني وقال سأكون صريحا معك نحن لم نتمكن من دخول البستان مرة أخرى بعد أن اختطفناك في المرة الأولى ونقلناك إلى قلعة الديجور هناك من يحمي البستان الآن من دخول المجاهيم هذه المرة تأخر الجن المختص بنقلك ولم يقم بهذا إلا بعد أن خرج هذا الشخص من البستان إذن لم تكن القلادة السبب في حماية منكم لا ومن هو هذا الشخص؟ لا نعرف تحديدا لكن قواه عظيمة وهذا البستان تحت حمايته الآن ازدحمت رأسي بالشكوك والظنون لابد أنه بركات انتشلني زعيم المجاهيم من تلك الظنون التي غرقت فيها عندما قال بحزم شديد سأساعدك لدخول مدينة ديرينكويو لإنقاذ الأميرة هيدرانجيا وسنعيد المحاربة لديارها وأهلها بأمان ليس من أجلك ولكن تكريما لجدها أبادول ما فقط هو أن تحضر لنا الكتاب وتخرجها من البستان لنتمكن من نقلها كما نقوم بنقلك من مكان لآخر سأفعل إن شاء الله صمت هنيهة وسألني أخبرني يا يوسف لماذا لم تسألنا أن نعيدك لديارك أنت أيضا مع المحاربة؟ يجب أن أتم ما بدأته لقد تركت الكثير من النهايات المفتوحة وهذا تسبب في مشاكل عديدة وأظنه السبب في سقوط مملكة البلاغة أنا السبب كلنا أخطأنا وكلنا معرضون للخطر أيها المحارب تعلم أنني لست بمحارب كل كاتب محارب يدافع عن التاريخ والقيم والمبادئ بما يكتبه وأنت الآن تحارب هنا على أرض مملكة البلاغة وسلاحك قلمك وخيالك وفكرك لا تستهن بما تفعله ولا تستسلم فالمعركة لم تبدأ بعد وربما تنقذنا جميعا بجملة واحدة هل بسؤال؟ تفضل هل ستسلمون الكتاب لغلاديولاس؟ لا لماذا؟ فلنؤجل إجابة هذا السؤال الآن شعرت أنه لا يثق في الأميرة غلاديولاس يبدو أن هناك ما تخفيه عنه وهو الآن يريد أن يسبقها بخطوة وربما ستكون حريته قوية عندما تكون هيدرانجيا معه قال بينما كنت أقلب الكلمات في رأسي نسيت أن أخبرك يا يوسف المجاهيم منهم الصالح ومنهم الفاسد منهم الخبيث ومنهم الطيب فانتبه وكيف سأميزكم من بعضكم البعض يعتمد على حدثك سأعيدك الآن إلى البستان وعلم دوما أننا على حدوده وخارجه لا نستطيع الدخول إلا بعد خروج من يحميه فلو أردت لقائنا ودخول مدينة درينكويو أخرج من البستان وانتظرنا هناك دارت الأرض بي حيث كنت أقف وشعرت وكأن كل شيء حولي يهوي شعرت بدوار شديد فأغمضت عيني للحظات وفتحتهما لاجد نفسي في البستان مرة أخرى عدت إلى البستان ورأسي يضج بالأفكار وددت لو توقف عقلي عن العمل لفترة وجيزة لارتاح كان التقص شديد الورودة خيول الكحيلان ساكنون ومتلاسقون ببعضهم البعض تحت المظلة يبدو أن عبيدة هيأ لهم المكان وقام بتغطية ظهورهم وكان الجميع في بيت بركات طرقت الباب برفق أطل وجهها البريء من خلف الباب عندما فتحته حبيب لي كانت تقف خلفه وتنتظر عودتي سرني هذا وقد لمحت في عينيها نظرة طمئنان عندما رأتني أدلف من الباب كانوا حول المدفأ الحزاورة يغطون في نوم عميق وبركات يحدق في لهيب المدفأ بعينين عيستين الخلامسكة تجلس ورأسها يتطوح ويسقط كلما غلبها النعاس فتنتفض وتفرك عينيها وتربط على رأس رفيف التي كانت تستند على كتيفها وتحملق في الظلال وهي تتراخص على الجدران سألني موراي والذي كان يتدثر بغطاء من الصوف ويغطي رأسه به فور أن من الباب أين كنت؟ خارج البستان سألني عبيدة بعد أن أفاق من غفوته عندما سمع صوتي أقلقتنا عليك كيف تخرج من البستان في هذا الطقس؟ ولماذا؟ التفت إليهما السيد بركات وقال بصوت هامس أخفضا صوتكما الحزاورة نائمون ثم قال لي هامسا ستنام ميسكا وحبيبا مع رفيف في غرفتها وسننام جميعا هنا بجوار المدفع فالبرد شديد للغاية ولنؤجل كلامنا غدا صباحا أسرعت حبيبا إلى غرفة رفيف وعاد الجميع للنوم كنت ارتجف غفوت وأنا أراقب لهب المدفأ سقط رأسي فتكورت على الأرض لأنام وكنت متعبا للغاية شعرت بيد تدص وسادة تحت رأسي برفق وتدثرني بغطاء من الصوف فتحت عيني ولمحت نظراته الحانية إنه السيد بركات الذي ما زلت لا أذكر أنني كتبت عنه في رواية استيقظ الجميع قبلي وخرجوا من البيت أفقت على أصوات ضحكات الحزاورة كانت تقص أكثر دفعا بعد أن هدأت الرياح وأشرقت الشمس كانت بطني تقرقر من الجوع فانضممت إليهم وجلسنا نفطر معا وبعد أن انتهينا فجأني مراي بسؤاله أين أبي يا سيد يوسف؟ أريد أن أعود إليه هل ستخبرني عن مكانه؟ أخشى أن تختفي قبل أن تدلني عليه ثم تلاه عبيدة وهو يسأل وأنا أريد استرداد بقية خيول الكحيلان أين يا يوسف؟ ثم اقتربت الجمانة وسألتني هل حقا تعرف كل شيء عننا؟ انضم حيزوم إلى الحوار وسألني كيف فتح الدروب أبال؟ وما الذي حدث لنا هنا؟ وما هو الأبال؟ توالت أسئلتهم الكل يريد مني أن أساعده أشفق السيد بركات علي فوقف بيننا وقال كنا نتحدث عنك أمس أخبرتنا حبيبة عن مملكة البلاغة وعن الكتب والمكتبة الكبرى وحراسها والصقور وروت لنا قصة جدها وأبيها وأخيها أنس ونحن الآن نعلم أنك كاتب بارع ولك مكانة عظيمة وأنت مسؤول عن الكتاب مثلها ونحن نود جميعا أن نساعدكما لتعود إلى دياركما بعد استرداد ما بالكتاب ولن يتحقق هذا إلا بإنقاذ مملكة البلاغة والمكتبة وحراسها التفت تجاه حبيبة وددت لو تحدثت إليها قبل تلك الجلسة لزمت الصمت فقد كنت حائرا ثم رأيت أن أخبرهم بما أفكر به قلت متلعثما عندما خرجت أمس من البستان التقيت بزعيم المجاهيم غضن بركات جبينه وسألني وهل نقلوك لقلعة الدجور مرة أخرى لا، فقط تحدثنا عن الآنسة حبيبة وطلبت منهم أن يساعدوها اقتربت حبيبة وسألتني كيف سيساعدونني؟ طلبت منهم أن يعيدوك إلى بيتك كما نقلوني من قبل إلى هنا سينقلونك إلى هناك فبعدما حدث للصقور وللمغاتير أخشى عليك من الخطر وخاصة أنني السبب في كل ما حدث هنا ولكن لديهم شرط هو ما هو هذا الشرط أن تسلميهم الكتاب هو من قال إنني سأقبل بد أن تقبلي يا أنسة حبيبة أرجوك قالت بصوت واثق لا أستطيع لماذا؟ لن أتخلى عن مسؤولية تجاه الكتاب وتجاه أهل مملكة البلاغة هم في كرب عظيم وتعرضوا لظلم شديد هو ليس من المرؤة أن أهرب سأتم ما أتيت لأجله ولن أترك مهمتي بلا نهاية ولكن ولكن ماذا؟ الكل يريد الكتاب غلاديولاس والمجاهيم وساحرات أوبالس ساحرات أوبالس؟ أخبرني المجاهيم أنهن لا يعرفن عن الكتاب الآن يعرفن الكل يريده لسبب محدد وأنا أريد أن أعرف هذا السبب انخلع قلبي عندما تخيلتها بين أيديهم يعذبونها او يؤذونها كما حدث لي من ضرب وجلد وإهانة قلت راجيا أن تقبل اقتراحي يا أنسة حبيبة أنت في خطر عودي لديارك مع المجاهيم فهم يجلون جدك أبا دول وسأتحمل أنا نتيجة ما فعلته قالت بتصميم أليس هذا قدري وهذا اختيار الله لي بلى أثق في اختيار الله لي ولدي يقين أنني سأقدر ان شاء الله ثم أشارت إلي وأردفت هو أنت تقدر يا يوسف سأساعدك وسنكمل الطريق معا صح الجميع في حماس وكلنا سنساعدك ثم مد عبيد يده أمامنا وقال هات يدك والتقطها قائلا أعاهدك أن أساعدك وضع بركات يده فوق يدينا وقال وأنا أعاهدك يا بني ثم وضع مراء يده فوق أيدينا وفوقها وضعت الخالة مسكا يدها وتابعتها يد حبيبة وحلقت الخيول حولنا وكذا الحزاور وأسرعت رفيف ووضعت يدها فوق أيدينا جميعا وفور أن وضعت رفيف يدها شعرنا بحرارة شديدة وأبرقت السماء فجأة وسقط المطر ثجاجا فهرولنا نحتمي بمظلة البيت وإذا بقوس المطر يطل من بين طيات السحاب وفتح أمامنا درب من دروب أبال وقفنا جميعا نراقب بوابته العجيبة كانت الألوان تموج في بعضها البعض وكان الضوء الخلاب يتراقص وكأنه حي ينادينا التفت نحوهم وقلت لهم سأدخل الدرب وحدي فأنا أعرف ما كتبته عن تلك الدروب سألني بركات، لماذا ستدخله؟ قلت بثقة، أبحث عن باقي الخيول يا عبيدة، وعن هيدرانجيا المسكينة لأحررها، وعن والدك يا موراي قال بركات، سأذهب معك أنا وابنتي رفيف لماذا؟ لابحث عن زوجتي، فقد رحلت منذ فترة ولم تعد حتى الآن، وأظنها في تلك الدروب اقتربت حبيبة وقالت بصوت واثق سأدخل معكما ستتعرضين للخطر هو بقاء هنا بالبستان أيضا سيعرضني للخطر ليتك تعودين للديار مع المجاهيم لا أحب الهروب يا يوسف لدي يقين أنني هنا لسبب ما لمعت عينها وهي تحدثني وددت حينها أن أملك هذا اليقين الذي تتحدث دوما به لماذا الخوف والقلق دوما يسكن قلبي؟ لماذا؟ بدأنا نستعد لدخول الدرب ضج البستان بالأصوات ورقد كل منهم في جهة بينما كنت أحاول ترتيب الأفكار في رأسي وأسترجع ما كتبته في رواية دروب أوبال كانت بوابة الدرب تموج بألوانها الخلابة أمام أعيننا وكنا جميعا في حالة ارتباك شديدة قررت ميسكا البقاء بالبستان مع الحزاورة كان مراي في غاية الحماس فقد قرر أن يدخل الدرب معي يود لقاء أبيه رقى العجوز ميسكا وأشفق عليها لكنها قالت تطمئنه لا تقلق سيعود كرشاب ومعه جل نار وزوجها وعندما يعرفون أنكم سلكتم هذا الدرب لن يتركوا البستان حتى تعودوا وإن لم يعودوا، سأذهب مع الحزاور إلى قرية الدحنون لبيت القديم، وسأنتظركم هناك، قال بركات مؤيداً كلامها، هذا مؤكد، سيعود الأمير كرشاب، وأظنه على وصول مع حراسه، استقبليهم في داري فهو يتسع للجميع، والطقس شديد البرودة، الدار دارك يا مسكة، لا تتركيه أنت والصغار. ثم أعطاها بعض المال وأخبرها أن تذهب لحانوته إن احتاجت المزيد وانصرف ليحمل بعض الثمار والطعام وقال وهو يتعجل ابنته رفيف التي أحضرت أيضا بعض الأغطية والثياب لها وله نحن نجهل ما نحن مقدمون عليه لابد من حمل الطعام والملابس والأغطية فالبرد شديد ولنجلب بعض الماء أسرع عبيدة يملأ القرب بالماء عونه موراي اقترب أحد الحزاور وكانت عيناه دامعتين قال وهو يودعنا وماذا إن لم تعود يا مراي؟ احتضنه مراي وقال وهو يمسح على رؤوس الحزاور سنعود ان شاء الله كما عاد أبهر والترياق وحيزون من قبل صح الصغير وداعا بل قل إلى اللقاء يا صديقي دلفت إلى الدرب ودقات قلبي تتواثب وتبعتني حبيبة وأسرع بركات خلفنا هو وابنته رفيف تبعنا مراي ثم عبيدة وخيوله حاملا على ظهورها الطعام والماء والملابس آملا أن يعثر على بقيتهم داخل الدرب بدأ الدرب يسحبنا بقوة جبارة وصارت أقدامنا لا تمس الأرض وكأن هناك رياحا شديدة السرعة تحملنا فقدنا الشعور بأوزاننا، وسقطنا جميعا على أرض غابة كثيفة الأشجار، فقمنا وتفقدنا بعضنا البعض، وبدأت رحلتنا في الدرب الأول. الدرب الأول سار يوسف في المقدمة، كان أبهر يحمله ويهملج متعجلاً رؤية ما يخفيه هذا الدرب، بعينيه اليقظتين وخطواته الواسعة كان يسبق باقي الخيول. وكان عبيدة يراه أكثر خيول الكحيلان شجاعة وإقداما طال المسير ويوسف هائم يتفكر ويتساءل أي درب من الدروب هذا؟ بين فينة وأخرى كان يلتفت ليطمئن أن حبيبة بخير كانت الترياق تحملها بينما حملت الشقراء رفيف أما الجمانة فحملت موراي بينما حيزوم كان يحمل عبيدة وركب بركات البيضاء ستة من الخيول تحمل ستة من البشر هدأوا من سيرهم وجلسوا للراحة فأسرع بركات وناد ابنته رفيف وانفرد تحت ظل شجرة يتهامسان كان يوسف يراقبهما في صمت ما زال لا يذكرهما بدأت الشمس تغرب ولم يجد جديد فقرروا البحث عن مكان آمن ليبيت ليلتهم اجتمعت الخيول تؤنس بعضها البعض استلقى أبهر بجوار حيزوم فألقى عبيدة ثوبا على كل منهما ليحميهم من البرد أما الإناث الأربعة فغطاهن بأغطية من الصوف أعارتها له رفيف بعد أن أشفقت عليهم ثم انضمت لحبيبة وألقى الليل عليهم ستارة فغرقوا في نوم عميق تدحرج القمر على صفحة السماء وابتلعه الأفق مشت جذوة النهار في فحمة الليل فتنفس الصبح في الأجواء استيقظ الجميع على صوت رفيف وهي تصرخ فزعوا جميعا مما رأوه اختفت خيول الكحيلان وحدث ما لم يكن في الحسبان حفاتا عراتا يتدثرون بالأغطية التي ألقاها عليهم عبيد الليلة الماضية كانوا يرتجفون ويدمدمون بأصوات غير مفهومة قال أحدهم وكان شابا أشقر منمش الوجه وقوي البنية له أنف أقنى وعينان خضروان لا ندري ما الذي حدث لنا قال آخر بصوت رخيم وفمه يرتعد وكان أربعينيا مربوع القامة له عينان واسعتان وشعر مجعد أسود يبدو أننا تحولنا إلى بشر صح عبيدة أنت حيزون أعرف صوتك ثم أشار للشاب الأشقر وقال وهذا أبهر قالت حبيبه وهي تشيح بوجهها عنهما ما الذي كتبته في رواياتك يا يوسف؟ ضرب يوسف على جبهته بيده وقال إنها الهوامش ماذا تقصد؟ كل من زوى في عقل من كلمات وأفكار صار واقعا هنا فكرت مرة أن أبدل الخيول بشخصيات من البشر وكتبت هذا على هامش الرواية كانت الخيول وبعد أن تحولت فجأة لتلك الهيئة لا تأبه لانكشاف عوراتها وأجسادها وكانوا يسيرون على أطراف أصابعهم فقدوا اتزانهم فهم لم يعتادوا السير على قدمين فقط أسرعت رفيف وأحضرت ما يصلح من ملابس لترتديه الشقراء والجمانة والترياق والبيضاء وعاونته هي وحبيبة في هذا وأعطى بركات قميصا من الصوف وبنطالا لحيزوم وآخرين لأبهر وبعد أن ستروا عوراتهم وكان الجميع في صدمة شديدة جلسوا وقد غشيتهم سحابة من الخوف بكت الشقراء فاحتضنتها أمها وربتت على رأسها بحنان كان جمالها بارزا ولافتا للغاية حتى أن الجميع كانوا يعلقون أعينهم بها رغم عنهم كانت تشبه جدتها البيضاء في ملامحها المتناسقة ووجهها المستدير لكن الأخيرة كان الشيب قد زحف إلى رأسها فأضفى عليها وقارا وهيبة بجوارهما كانت الجمانة تجلس في ظهول متواضعة الجمال ولكن يبدو أن زوجها حيزوم يحن عليها ويحبها بالفعل فقد جلس بجوارها يهدئها ويحيط بكتفيها بذراعه أبهر كان في حالة من الهياج الشديد والعصبية يريد أن يصهل يريد أن يركض إلى ما لا نهاية ويضرب الأرض بحوافره كان يضرب جذع الشجرة بقبضة يده ويصرخ بدى قوي البنيان فارع الطول مفطول الذراعين وكأنه مصارع أما الترياق فكانت أكثرهن تماسكا وسحرا كانت حبيبة تتماعن في ملمحها وجدتها مألوفة لها وكأنها تعرفها منذ زمن تشبه عارضات الأزياء طويلة ورشيقة وقوية البنية وسكنة كالحجر الأصم تراقب الجميع بعينيها اليقظتين مرت الساعات الأولى صعبة على الجميع لكنهم تقبلوا الأمر وأكملوا سيرهم تكيفت الخيول المتحولة مع الوضع الجديد لكن أقدامهم جرحت حاولوا صنع احذية لهم لكنهم لم يفلحوا فربطوا أقدامهم وأكملوا السير سار حيزون بجوار عبيدة الذي كان يشعر منذ أن رأاهم بتلك الصورة وكأن ألف إبرة تثقب جسده أما أبهر فكان سريع الخطوات حتى أنه سبق الجميع وتقدمهم وكأنه مرشدهم ودليلهم توقفت الشقراء عن البكاء وانشغلت بمراقبته كانت تسير بجوار رفيف وحبيبة مروا بجدول ماء فرأت صورتها لأول مرة معكوسة على صفحة الماء اتخذت نظراتها مظهرا غامضا غلبها العجب بنفسها وجمالها وأنستها ولم تلتفت لنصائح رفيف وحبيبة كرهت الوشاح على رأسها فأزحته وبعثرت خصلات شعرها الغجري على كتفيها فازدادت فتنة أسرعت في سيرها ونادت أبهر بدلال كما كانت تفعل دوما التفت أبهر تجاهها وفور أن تلاقت عيناهما غرق في بحر عينيها رقبت حبيبة ورفيف المشهد وكانت في غاية الانزعاج قالت حبيبة بتعجب مبال تلك الشقراء استمر سيرهم لساعات غابات خضراء واسعة وممرات طويلة لا نهاية لها وأخيرا أطل قصر كبير ومهيب بين جبلين كان بناء القصر يشبه المعابد وقفوا يتأملون الزخارف والنقوش على أعمدة القصر وشرفاته كان يفصل بينهم وبينه نهر ريان الماء يتدفق من جهة الشمال بقوة كان ماءه صافيا حتى أنهم رأوا أسراب السمك الصغير وهي تصبح مع التيار الأجواء تعبق برائحة الريحان والحمام الأبيض يحلق في جماعات فوق سقف القصر عبروا النهر اتباعاً ووقفوا أمامه هرول نحوهم العديد من الخدم يسألونهم عن وجهتهم وأسمائهم تناقلوا بينهم اسم حيزوم وكأنه علم مشهور يبحثون عنه وينتظرون وصوله دقائق قليلة مرت قبل أن يطل شاب طويل القام له وجه مستدير أبيض تملأه الشامات وكأنه مسوم بها صبت الشعر كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل وقف أمام بوابة القصر وفتح ذرعيه وهو يصيح مرحبا بزعيمنا وسيدنا حيزوم اقترب حيزوم وكانت أمه البيضاء تتأبط ذراعه قال باسما عندما لاحظ الشامات التي أوسم بها وجه الشاب النظر أنت المسوم هو أنا يا سيد الخيول وزعيمها انحن المسوم يقبل يد حيزوم بوجل شديد ثم أسرع تجاه عبيدة وعنقه في وداد قائلا طال غيابك أيها الفارس أقلقتنا عليك يا سيدي أين اختفيت كان عبيضة حائرا ومبهوتا اتلع كل الكلمات التي كانت حاضرة على رأس لسانه ليجامل المسوم اكتفى بالصمت وصار يتساءل في نفسه هل هو مسؤول عنهم الآن؟ صارت الخيول من البشر وههم يقفون أمامه رأسا برأس وكتفا بكتف لا فرق بينه وبينهم دلفوا جميعا إلى القصر كان المسوم يرفل في ثياب فاخرة ويبرق الألماس في التاج على رأسه والخدم حوله ينتظرون منه التفاتة أو إشارة يتسابقون لإجابة طالبه الحب يطل من أعينهم وهم يلبون أوامره أحسن المسوم استقبال الجميع وأمر بإعداد مأدبة فاخرة كان يوسف يلاحقه بالأسئلة واكتفى الجميع بمتابعة حوارهما الذي كان يشبه الاستجواب قال يوسف أخبرني أبهر أنك وبعد أن دخلتم الدروب والتقيتم بميسان لم تفارقها وأنه استيقظ ولم يجدت ولم يجدها نعم هذا ما حدث بالفعل بعد أن التقينا بالسيدة ميسان وكانت تبكي وأخبرتنا أنها تبحث عن بناتها منذ سنوات وبعد أن حدث ما لم يكن في الحسبان قررت أن تعاود البحث عنهن بطريقة أخرى كان معها صندوق غريب وكانت حريصة عليه أيام حرص أرهقنا السير معها وكانت متعبة للغاية فتوقفنا للراحة فاستسلمت للنوم وكلنا كذلك وماذا حدث؟ استيقظت ولم أجدها فركضت باحثا عنها وجدتها تقف وتقرأ من ورقة عتيقة كلمات لم أفهمها لكنها وفور أن انتهت من قراءتها فتح درب أمامها يشبه الضروب التي دلفناها لنتسابق جميعا ناديتها فأخبرتني أنها سترحل فطلبت منها أن تنتظر حتى أنادي باقي الخيول وكدت ألتفت لولا أنني رأيت من يسحبها لداخل الدرب سقط الصندوق من يدها وكانت تصرخ وتقاوم من يجذبها وتحاول الوصول إلى صندوقها رودني نفس الشعور بالحماس والانجداب للدرب كما حدث لي ولرفاقي كان الدرب يجذبني كالمغناطيس لم أستطع مقاومته فأسرعت خلفها لأخلصها من يد هذا الغريب وماذا بعد؟ سقطت على الأرض ثم فقدت الوعي فجأة لأجد نفسي بعد أن استيقظت على هيئة البشر في غابة موحشة خالية من الطيور والبشر وكنت خائفا ولم أجد السيدة ميسان وكأنها تبخرت وجدت كومة من الملابس اكتشفت أنها ثيابها التي كانت ترتديها قبل أن ندخل الدرب معا وعثرت على كيس من الذهب بين طيات الثياب تعجبت وتساءلت في نفسي عن سبب خلعها لملابسها نديت باسمها فلم يجبني أحد مزقت الثوب إلى نصفين وسترت جسدي كما يفعل البشر وحملت كيس الذهب وسرت أتعثر في خطاي بحثت عنها طويلا فلم أجدها مر علي وقت ثقيل حتى تعودت على تكوين جسدي الجديد واستطعت استخدام أطرافي بسهولة تناهى إلى مسامعي صوت مواء هرولت تجاهه فوجدت قطة بيضاء عالقة فوق غصن شجرة أشفقت عليها فهي وحيدة مثلي فتسلقت الشجرة وأنزلتها ظلت تتبعني ولم تتركني أبدا طال سيري في الغابة هائما وأشفقت عليها لأنني صرت لمسافات طويلة فحملتها على كتفي حتى التقيت بقافلة تجارية رقوا لحالي وظنوا أن بعض اللصوص سرقوا ملابسي فأعاروني ثيابا تليق بي سرت معهم ووصلت إلى إحدى القرى مارست الحياة كما يمارسها البشر ونجحت وربحت وكان مالي يتضاعف وعندما أردت شراء بيت أعرضوا علي هذا القصر أخبروني أنه مهجور وأن الناس يخافون الاقتراب منه لأنه مسكون فاشتريته منهم وكانوا فيه من الزاهدين في اليوم الأول استيقظت من النوم فوجدت رجلا يقف بالباب ويطلب عملا فوظفته ليساعدني أحسنت إليه كما كان سيدي عبيدة يفعل معنا فجلب زوجته ثم شقيقته ثم أهله ثم امتلأ البيت بالخدم وبالخيرات سأله يوسف وهل بحثت عن ميسان بعد ذلك؟ بالتأكيد وبحثت عن عشيرتي من خيول الكحيلان ولم أعثر لها ولا لهم على أثر سألته رفيف والتي كانت تتابع الحوار بتركيز شديد والهر البيضاء التي عثرت عليها قال بابتسامة لطيفة ما زالت برفقتي أشار بيده لأحد الخدم فأسرع يحضرها فور أن رأتها رفيف هرولت نحوها وحملتها اقترب بركات وربط على رأسها بلطف وحملها وقبلها هو الآخر وقال ابنتي مغرم بالقطة البيضاء مر الوقت بسرعة وكانوا جميعا في حاجة للراحة انسحب النهار مخلفا خلفه بقايا يوم غريب جلس موراي وعبيدة وحبيبة يتسامرون كانوا يخشون النوم فربما يستيقظون ليجدوا أنفسهم خيولا تصهل ويهملجون في رحاب حدائق هذا القصر أرادوا أن يسألوا يوسف عما كتبه عن عائلة الكحيلان تلك ما الذي تخبئه الأيام وسألوه بالفعل لكنه لم يروي ضماءهم ولم يجبهم استسلموا في النهاية واتجه كل منهم لغرفته وسريعا ما أخذ الكرى بمعاقد الأجفان في صباح اليوم التالي استيقظت حبيبة على أصوات العصافير اقتربت من شرفة غرفتها فرأت موراي يجلس شاردا على ضفة النهر يراقب أسراب السمك كانت رفيف مازالت تغط في نوم عميق والهرة البيضاء في حضنها مستيقظة لكنها ساكنة وكأنها تحرسها لم تفارقها منذ أن التقت بها هبطت حبيب الدرجة بهدوء فصعيقت مما رأته كان أبهر والشقراء في وضع مخل سرقت فيهما ماذا تفعلان؟ أجون انتم؟ أنتم الآن من البشر تعجب من صراخها ولم يبدو عليهم الانزعاج طالعاها باستغراب فهرولت غاضبة خارج القصر انضمت لموراي حيته باقتضاب وكانت ترتجف من شدة الغضب رد التحية دون أن يرفع عينيه عن ماء النهر وهو يتابع حركة الأسماك الملونة وكأنه منوم ومغيب حرك فمه بآلية وقال بصوت رتيب هل رأيتهما؟ من؟ الشقراء وأبهر ارتبكت وقالت نعم رأيتهما زفر بحنق وقال أيقظني صوت الشقراء وأبهر ضج القصر بأصواتهما وأفعالهما السافر والمخلة طوال الليل والخدم كانوا يضحكون عليهما أما سمعت أصواتهم؟ رنت إليه بطرف حائر وقالت بانفعال تلك الخيول تحتاج إلى التأديب ضحك ساخرا ثم قال <تصفيق> أي خيول؟ صاروا من البشر يا آنسة حبيبة وماذا سنفعل يا موراي؟ قال نادما ليتني ما سلكت هذا الدرب لا بد أن نرحل لنبحث عن هيدرانجيا ووالدك وزوجة السيد بركات قال موراي مستكملا حديثه عن عائلة الكحيلان ومتجاهلا كلامها الأخير ما زالوا حيوانات لا يعرفون الخصوصية وليس هناك حدود لما يفعلونه تلفتت في توتر وقالت لأنهم لم يعتادوا على حياة البشر يا موراي الغريزة تسبق العقل وهم الآن يتأرجحون بين غرائزهم وبين هيئاتهم الجديدة بل نحن من نتأرجح البشر يتأرجحون بين الحيوانية والإنسانية هناك من يسلكون هذا السلوك الحيواني عندما يطلقون العنان لغرائزهم بلا حساب وبلا حياء عندما تغيب عقولهم وينسون أن الله يراهم أنصتت حبيبة بإمعان لكلماته قالت بهدوء صدقت يا موراي، يفعلون هذا في الشوارع أحياناً وعلى شاشات الإنترنت والتلفاز وما هو الإنترنت؟ وما التلفاز؟ لاح شبح على وجه حبيبة وقالت شيء يشبه المرآة، ينقل صوراً من مكان لآخر وهي تتحرك وتذكرت حينها المرآة التي أعطتها لها زمرد قررت أن تحاول التواصل معها قالت قبل أن تترك موراي أ... أين عبيدة؟ خرج إلى قرية مجاورة مع بعض الخدم لشراء سيوف ورماح لنا كان الله في عونه أصعب ما يمر به الفارس هو أن يفقد سيفه وجواده ولكن لماذا لم تذهب معه؟ لم يجبها وأطبق عليه الصمت بدى حزيناً كان يؤنب نفسه لأنه كان يراقب الشقراء وأبهر تذكر كلمات أبيه له شهواتك لم تستيقظ بعد عندما تبلغ سيبدأ جهاد نفسك تني ما سلكت هذا الدرب لابد أن نرحل لنبحث عن هيدرانجيا ووالدك وزوجة السيد بركات قال مراي مستكملا حديثه سأدعم ما رزقك الله به من خصال حميدة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 لم يخبره أبوه أن نظرة واحدة ستشعل هذا الصراع مرة أخرى وأن الفتن حوله ستزيد يوما بعد يوم مد يده في ماء النهر عاد يحملق في سطحه لكن صورة وجهه المعكوسة غطت على أسراب السمك ما عاد يتابع سيرها الآن يحملق في عينيه يلوم نفسه يحاسبها